إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البرز والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها هاريف جاءت هاريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا وظنوا انهم احيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين دعوا الله مخلصين له الدين لئن, لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم فِي في الأرض بغير الحق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 فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات بقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم